وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خذتم أَلَّا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خذتم ألا تحذبوا فواحدة أو ما ملك ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تبت السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم, وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فادفعوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تَأْكُلُهَا فَذَفَعُوا وبدارا أَمْوَالَهُمْ وَلَا ومن كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حكيبا للزجال نصيب مما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه أَوْ كَثُرَ نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وقولوا له قولا معروفا وَلْيَخْتَى الَّذِينَ لَوْ تَرَثُوا مِنْ خَلْبِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَنْفَاقُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَحْكُدُونَ اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وتيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق صنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما دوسم مما ترك ان كان له ولد فاذا لم يكن له ولد وورثه ابواه فرثا الثلث كان له السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكن تركن من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من هنالك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله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 وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهم أن منكم فإن شهدوا فأمسكوهن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 إن الله كان توابا رحيما إنما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعقرون الذي ببعض ما اتيتمه الا بفاحشة مبينة وعاشروا الذي معرض فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة وإن أردت مستبدل زوجك كان زوج وأتيتم إحداهن نقط طارم فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بذانه وإثم مبي وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميتاقا غليظا ولا تنكثوا ما نكح سَائِلَ إِلَّا مَا قَد سَلَف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ الأخ وبنات الأخ وأم أمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وأمهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائم أبناء قوم الذين من اصلابكم وحلالئ ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف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 ولا جناح عليكم فيما تغاضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن إنكِ ينكح المؤمنات، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن ورهن بالمعروف محصنة غير مسافحة ولا مستهزاة أخذا فإذا أصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نفما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخدق الإنسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة إلا أن تكون تجاره عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فتو فنصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُنَّ كَفِي الْعَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كريما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 فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتتهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تقاطون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 من كَانَ مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بِالْبُخْلِ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفطون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ فَاعِلَ الْعَذَابِ وَإِنْ تَكُوْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 وكفى بالله نصيرا الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمع نا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا لينا بامثنهم وطعنم في الدين وَلَوْا أَنَّهُمْ قَادُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا بما نزلنا مصدقا لما معكم من لَهُم مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَقْرَبَنَا لَهُم مَا ثبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وَمَن يشرك بِاللَّهِ فقدر اشترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزقون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن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 هُوَ مِنْ فَضْلِهِ فَبَدَأَ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَرِشِ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صد عنه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 بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مع ما به إن الله كان سميعاً يا أيها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 وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يدهمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما هُوَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا بَكَى فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْسَبُونَ بِاللَّهِ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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تسبيتا وإذا لأتيناهم من لدننا العظيم وله الذين مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك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 فإن أطابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أطابكم فضل من الله ليقولنك أن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 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُو أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب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 نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا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 فأعرف عنهم وتوكل على الله وتفى بالله وكيلا أفلا يتدفعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا أُمرَ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ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 فبأت الذين كفروا والله أشد بأتا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يؤمن الله فلن تجد له سَبِيلًا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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَسْتَغِيثُوا مِنْهُمْ وَلِيَمِنْ وَلَا نَصِيرَ إِلَّا الَّذِينَ يَظْلِمُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أو جاءوكم حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم؟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 يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذنوكم ويلقوا إليكم السلام ويخفون فقذوهم واغتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم تلقانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقِيمًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقِيمًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضررتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا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 منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمه أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا تضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهادِرُ فيها؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَتَأْتِ مَطِيرًا إِلَّا إِلَّا مِنَ الْرِّجَالِ وَالْعِلْمِ نساء وَالْمُلْدَنِ لا يَسْتَطِيعُن وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عفوا غفورا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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَانتَظِرْ قَافِتَةً أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاعِدَةَ وَلَا جُنَأَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرَ أَوْ كُحِلَ ثم ارضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعز للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم فإذا قمأنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَطِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله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 ولا يستقفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يضطى من القرون وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم ها الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل فوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وحور الرحمة، ومن يكتب اسمه فإنما يكتبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، ومن يكتب خطي. أو إسما ثم يضي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإسما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا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 وَمَن يُشَاقِرُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعْ غَيْرَ سَبِيلٍ مُؤْمِنٍ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَتَأْثَمَ صِيرَةً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 إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتقذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلّنهم ولهم أن ينهم ولا أمرنهم فلا آذان الأنعام آذان الأنعام نَخْلَقُهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَأْذُونَهُمْ وَيُمَنُّونَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 من تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها أبدا وحد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجزه من دون الله وليه ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أَوْ أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخل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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قِدْنًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَذْفُسُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَلِلَّهِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَامًا نِسَاءٌ إِلَّا تِلَاتُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَمْكِثُوهُنَّ والمستضعفين من الوزدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بحرها نسورا أو إحراضا فلا جناح عليهما أن يفلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا ولن تستطيعوا أن بين النساء ولو أَن بَيْنَ وَلَوْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرق عن الله كل من سعته وَكَانَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تَسْتَقُوا وَإِن تَسْتَقُوا فَإِن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 سَوْفَ يَأْتِي بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابًا دُنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولو على أو الوالدين والأقربين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 وَمَن يَعْصِ بِنَاءَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ما زادوا خيراً لم يكن الله ليغفر لهم، ولا ليهديهم سبيلاً. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا تَمَّعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُصَرَّبُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ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 مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يكمل الله فلن تجد له سبيلا يا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في من ولن تجد لهم نصيرا إلا إلا الذين تابوا وأصلعوا واعتصموا بالله وأخلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما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 أو تأفوا عن سوء فإن الله كان أفوا قديرا إن الذين يذكرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعصهم ونكر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك تبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوهُ سَاءَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اسْتَغْذُوا الْعِجْلَ مِنْ بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى تلقانم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واقلنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقصدهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهدانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم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 من سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من